اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسرِ هل في ذلك قسَمٌ لذي حِجِر ألم ترَ كيفَ فعلَ ربُّكَ بعاد إِرَمَدَاتِ العِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وثمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ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 على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جمّا كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً وجاء ربك والملك صفاً صفاً